ذَلِكُمُ اللهُ رَبُكُم لا إلهَ إلا هو خالقُ كلِّ شيءٍ فاعبدوه وهو على كلِّ شيءٍ وكيل لا تدركُهُ الأبصارُ وهو يدركُ الأبصارَ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 وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيَّ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيل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 لَمَّا كَانُوا يَعْمَهُونَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنَنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُثُ انها اذا جاء ات لا يؤمن ونقلب افتدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره وندرهم في طغيان يعمهون